اصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل ان ان الله هو الهدى وامرنا ان نسلم لرب العالمين وان نقيم الصلاه واتقوه وان الصلاة وهو الذي اينى تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحب وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَقُولُنْ قَوْلُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ